اللهم باركات ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا الله وحده لا جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد الكلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن الله جل وعلا لما بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أمره بدعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس أحسن المعاملة حتى يقبلوا منه دعوته ولذلك قال الله جل وعلا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام منبها إلى أهمية حسن تعامله مع الناس قال الله تعالى له فَبِمَا رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لَهُمْ أي أن الله تعالى رحمك فجعلك لينا مع الناس حسن التعامل معهم لم يجعلك عنيفا أو سيئ الخلق إنما جعلك رطيفا في التعامل معهم فبما رحمة من الله لنت لهم ثم قال الله ولو كنت فضا غريض القلب لنفضوا من حولك ينفضون من حولك وإن كنت نبيا وإن كنت خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء فإن الناس لا يهمهم كثرة صلاتك وصومك إنما يهمهم ابتسامتك وحسن تعاملك ورفك عندما تتعامل معهم ثم قال الله جل وعلا له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص الناس على أن يحسنوا أخلاقهم مع الآخرين أقبل رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أقرب الناس منك مجلساً يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسلكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ثم قال ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل ما هو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة فقال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق فإذا كان الإنسان حسناً في خلقه استطاعاً يبلغ مراتب عظيمة عند الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار فإذا كنت حسناً خلق مع الناس لطيفاً في معهم بلغت درجة الذي يقوم الليل ويصوم النهار وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألها عروة بن الزبير ابن أختها سألها عن اخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له ألست تقرأ القرآن؟ هل تقرأ القرآن؟ قال لها نعم قالت كان خلقه القرآن اقرأ القرآن وتجد أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فيحسن إلى الكبير والصغير يحسن إلى الغني والفقير يحسن إلى العربي والأعجمي يحسن إلى الناس جميعا يقرأ في القرآن قول الله تعالى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا فيتكلموا بأحسن الكلام فلا تسمع منه صلى الله عليه وسلم إلا أجمل العبارات وألطف الكلمات وأحسن الأقوال وذلك لأن الله تعالى قال وقولوا للناس حسنا فهو يطبق ما ذكره الله تعالى في القرآن لما سئلت كيف أخلاقه قال اقرأ القرآن وتعرف اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وإننا اليوم أيها المسلمون نعلم أن من أكثر ما يجذب الناس إلى الإسلام هو حسن الخلق معهم وكلما كان الإنسان حسن الخلق مع الناس لطيفاً في التعامل معهم استطاع أن يعطيهم صورة حسنة عن الإسلام الناس عندما يريدون أن يتعرفوا على الإسلام لن يتعرفوا عليه فقط عن طريق القراءة بالإنترنت أو عن طريق قراءة الكتب إنما يتعرفون عن الإسلام الحقيقي الصادق عن طريق التعامل مع المسلمين فلو قلنا للناس لو وزعنا عليهم كتباً بأن الإسلام يدعو إلى الابتسامة فقرأوا ذلك في الكتب لكنهم يخالطون المسلمين فلا يرون منهم ابتسامة فسوف يكذبون ما في الكتب ويقولون لو كان حقاً فكان المسلمون يطبقونه لما ننشر كتباً عن الإسلام تقول إن الإسلام دين الصدق الإسلام دين الأمانة ثم إذا خالط الكفار المسلمين رأوا منهم الكذب ورأوا منهم الخيانة والاحتيال في البيع والشراء فسوف يبغضون الإسلام ويقولون أنتم تكتبون في الكتب كلاما لا ينطبق على أفعالكم في حياتكم ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن حسن الخلق وكان يطبقه في حياته جلس عليه الصلاة والسلام يوما في بيته فمر نفر من اليهود في خارج البيت في الشارع وكانت بيوتهم في ذلك الحين ليس لها سقف إنما بعض البيت مسقوف وأكثره ليس عليه سقف فكان الذي في الشارع ربما يسمع الأصوات الذين في داخل البيت فعلم لما مر نفر من اليهود علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته فقالوا السام عليكم يا محمد السام يعني الموت عليكم فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قال وعليكم ولم يفتح الباب ويصبهم ويلعنهم إنما قال وعليكم فقالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وقد غضبت كيف يدعون عليك بالموت؟ وماذا فعلت بهم حتى يدعون عليك بالموت؟ فقالت بل عليكم السام وغضب الله عليكم ولعلكم فقال صلى الله عليه وسلم ما هي يا عائشة؟ يعني اصمت يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش قالت او لم تسمع ما قالوا؟ يدعون علينا من غير ذنب أتيناه إليهم ونسكت عنهم فقال صلى الله عليه وسلم لها ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيي بمعنى أني رددت عليهم بكل هدوء ولا داعي أن أسبهم أو أن ألعنهم فإذا كان هذا تعامله مع من يؤذونه مع اليهود الذين يقولون يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء كما حكى الله في القرآن عنهم فما بالك بتعاملنا نحن مع غيرهم ولذلك ينبغي أن يكون المرء داعيا لله تعالى بأفعاله قبل أن يدعو إلى الله تعالى بأقواله وإذا جئت إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم في غير ذلك أيضاً تجد أنه يتعامل بأحسن الأخلاق أقبل يوماً عقبة ابن الوليد وكان من رؤوس الكافرين أقبل بعدما اجتمع الكفار يتشاورون عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يفعلون به فقد شرقوا بدعوته وبإكبال الناس إلى الإسلام فقال لهم عقبة أنا أنهي لكم أمره فأقبل عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنك جئت بهذا الدين الذي لا نعرفه إن كنت تريد مالا أعطيناك إذا كنت تريد ملكاً جعلناك ملكاً علينا ثم جعل يقل أدبه ويقول وإن كنت تريد نساء إذا أنت جئت بهذا الدين حتى تدخل النساء في دينك فتبدأ أن تعبخ بالنساء نحن نريحك من بقية المشوار نزوجك عشر نساء من أجمل نسائنا لكن يترك الدين الذي أنت عليه وإن كان الذي يأتيك جنون إن كانك عندك مرض صرع فأنت تصرع على جناك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاة والسلام يستمع إليه بكل هدوء لم يسب ولم يغضب ولم يعبس في وجهه وإنما يستمع بكل هدوء فلما انتهى من كلامه قال له عليه الصلاة والسلام أفرغت يا يا ماذا يا جاهل فهو قد كان جاهلا فعلا الوليد عقمة بن الوليد هل قال له أفرغت يا من لم يتأدب فهو لم يتأدب أيضا إنما قال له أفرغت يا أبا الوليد بألطف عبارة يناديه قال نعم قال فاسمع مني قال ما عندك فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم وجعل يتل عليه أوائل صورة فصلة يقرأ عليه القرآن حتى خرج أبو الوليد خرج إلى قومه وهو يقول يا قوم والله لقد دخلت عليه غاضبا وخرجت من عنده راضيا هذا الرجل عند التعامل يسيطر علينا به لقد دخلت غاضبا وخرجت من عنده راضيا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب معهم فهو القدوة لنا كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر حسن الخلق وحسن التعامل أيها الإخوة الكرام ليس فقط تعامل الإنسان مع الآخرين حتى في تعامل الإنسان مع ربنا جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصل في ثوبيه كانوا في السابق يلبسون إزاراً ورداءاً مثل لباس الاحرام فكان الواحد إذا دخل إلى بيته تخفف فنزع الرداء وبقي بالإزار فقط بين أولاده وأهله كما أن أحدنا إذا دخل إلى بيته ربما نزع طاقيته أو عمامته فكان الواحد يتخفف من اللباس إذا دخل بيته فقال عليه الصلاة والسلام موجهاً أصحابه إذا صلى أحدكم فليصلي في توبيه يلبس الإزار والرداء يتزين ثم قال فإن الله أحق من تزين له تأدب في تعاملك مع ربك يا أخ كما أنك تتأدب في تعاملك مع الناس إذا خرجت إليهم فتلبس أحسن اللباس كذلك عندما تتعامل مع الله جل وعلا إذا وقفت بين يدي الله إلبس أحسن اللباس ويقول عليه الصلاة والسلام مؤدباً لنا عندما نتعامل مع الله يقول لبعض أصحابه استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك يقول كما أنك إذا كان عندك واحد من صالح قومك من عقلائهم وفضلائهم فإنك لا يمكن أن تنظر إلى حرام وهو يراك أو لا تستمع إلى حرام وهو يراك أو ربما لا تتعاطى حراماً وهو يراك حياءً من هذا الرجل الكريم فينبغي أن يكون إذا خلوت بنفسك حياؤك من الله أعظم من حيائك من هذا الرجل قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك وأمر صلى الله عليه وسلم بالتأدب أيضاً مع الملائكة فقال من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون دليل على عناية الإنسان بنفسه برائحته على أدبه مع ربه جل وعلا إذا خل الإنسان مع الله تعالى فإنه يتأدب فليأتي معصية ولا يجعل الله أهون الناظرين إليه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مثل ذلك ويأمر أن يكون المرء فقط حسن التعامل مع الناس ثم إذا تعامل مع ربه في صلاته لم يتأدب كم نرى من الناس اليوم يقوم في صلاته ثم يعبث اثراء صلاته ولا يكون فيها راكدا في صلاته واقفا باحترام بين يدي الله تعالى ربما عبث الإنسان في صلاته بانفه أو ربما عبث بلباسه من ادبك مع الله جل وعلا أن تكون كما قال الله واقموا للله القانتين قال المفسرون قانتين يعني أن تقي ان تكون غير متحركين ان تكونوا ساكنين بمعنى الا يعبث الإنسان اثراء صلاته بل يكون مستقرا النفس هابطاً في حركاته حتى يكون متأدباً مع الله تعالى وكذلك أن يحفظ لسانه فإن الله جل وعلا يبغض الفاحش البديء الكلام الذي يبغضه الله أمسك لسانك عنه فإن الله يبغض الفاحش البديء وكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً يعني ما كان فاحشاً في كلامه ولا كذلك في أفعاله إنما كان يتأدب لأنه يدري أن الله تعالى يسمع كل قول يتكلم به فإذا تأدب الإنسان أيها المسلمون بمثل ذلك وحسن أخلاقه سواء في تعامله مع الله أو في تعامله مع ربنا جل وعلا وصار محترماً لما يسمعه الله تعالى منه معظماً لما يراه الله جل وعلا يفعله كإن الله تعالى يرفعه بذلك درجات وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر دعائه أنه كان يقول اللهم اهدني لاحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي ليحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت انظر كيف كان يتأدب مع ربه جل وعلا في دعائه ويدعو الله أن يهديه لأحسن الأخلاق أحسن الأخلاق في اللسان أحسن الأخلاق في الأفعال أحسن الأخلاق فيما أنظر إليه أحسن الأخلاق فيما تكلم به إذا دعوت الله تعالى نهديك إليها فإنك حري بإذن الله تعالى أن تتخلق بها أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لإحسنها الله اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين قولوا ما تسمعون واسافروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاسافروا وتوبوا إليه إنهم هو الغفور الرحيم والحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واحتفى أثرهم واستن بسنته إلي يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام إن من أحسن الأدب مع الله جل وعلا أن يكون المرء معظماً لشعائر الله تعالى التي أنزلها عليه أعظم شعائر الله جل وعلا التي أنزلها علينا هو التوحيد أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد ذلك أن يعظم أمر صلاته ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معظماً لها بين أصحابه دخل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى بأصحابه صلاة المغرب ثم دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته وإذا هو قد ابتدأ به مرض الموت واشتدت عليه الحمى فقال ضعوا لي فراشا فوضعوا له صلى الله عليه وسلم فراشا فجاء واضطج على هذا الفراش ثم جعل يتقلب عليه من شدة الحرارة والتعب ثم نودي لصلاة العشاء ولم يعلم بذلك فجعل الناس ليقولون الصلاة يا رسول الله وهم في المسجد ينادونه وهو في بيته فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى من عنده إلى زوجاته قال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب ضعوا لي ماء في إناء كبير فوضعوا له الماء وأقبل عليه الصلاة والسلام يغتسل حتى إذا وجد نشاطا اتكأ على يديه ليقوم فأهمي عليه فلبث وقتا مغمن عليه ثم أفاض قال أصلى الناس قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضر آخر فوضعوا له الماء فلما اغتسل ثم اتكأ ليقوم أغمي عليه ثم أفاق قال أصلى الناس قالوا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضر انظر إلى تعظيمه لصلاة فلما اغتسل وصبوا عليه الماء من قرب فيها ماء بارد شعر بنشاط فاتكأ ليقوم فأغمي عليه فلما أفاق بأبيه وأمي سألهم قال أصل الناس قالوا لا ينتظرونك فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم يوم الجمعة ثم صلى بهم صنوات الأسبوع كاملا والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته يشتاق إلى صلاة الجماعة فما يستطيع ثم لما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين الآخر بعد عشرة أيام شعر صلى الله عليه وسلم بنشاط فقال ادعو لي علي والعباس فأقبل إليه رضي الله عنهما قال حملاني إلى المسجد فحملاه إلى المسجد يتكو عليهما حتى نظر إلى أصحابه قيل صلى معهم وقيل لم يستطع ثم رجع إلى فراشه وتفتحت أبواب السماء ونزل ملك الموت ليقبض روحه عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول وهو يموت صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة لماذا ما قال الجهاد الجهاد ما قال الصدق الصدق بر الوالدين بر الوالدين لماذا أشار إلى الصلاة وكررها لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن من حفظ الصلاة حفظ بقية دينه أنها هي أعظم الأدب مع الله تعالى بعد التوحيد قال الصلاة الصلاة يعني اهتموا بالصلاة أقيموا الصلاة في أوقاتها وبشعائرها وخشوعها وركوعها وسجودها وهذا هو الذي ينبغي علينا أيها المسلمون أن يعظم المرء صلاته أن يقيمها في أوقاتها أن يكون متأدما عندما يقيمها مع الله تعالى وصف الله تعالى المنافقين فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا هم غير مؤدبين مع ربهم أخلاقهم غير حسنة مع ربهم أما المؤمن فينبغي أن يعظم مثل ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القرب إليه اللهم قربنا إليك بالطاعات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 اللهم من كان منهم حيًّا فمتّعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميّتًا فوسِّع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيّآته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفُجاءة نقمتك وتحوُّل عافيتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تُصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوال أهلنا في بلاد الشام وأحوال أهلنا في مصر اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم واحد صفهم على الخير يا رب العالمين ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم وإنا نسألك ياذا الجلال والإكرام لهذا البلد في ماليزيا أن تُديم عليها أمنها اللهم صبَّ عليهم الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشهم كداً كداً اللهم انشُر بينهم الإيمان اللهم انشُر بينهم التوحيد والإيمان اللهم ألب بين قلوبهم اللهم ألِّف بين قلوبهم على الخير والهُدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزَّة أن نعني